هي الدنيا, هي, الدنيا هي, الدنيا هي الدنيا ورب البيت تفنى ورب البيت تفنى فرب الجنان هي الدنيا ورب البيت تفنى بول الجنان مشمرينا بول الجنان مشمرينا أحبتنا شممنا المسك فيهم شممنا ونور الوجه لم يبدو حزينا ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت ألم يا حبيبي, حبيبي للسكينة ألم يا حبيبي, حبيبي, حبيبي للسكينة